وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ لَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إنا نصارى ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ لَا تَجِدُ قَوْمًا أَشَدَّ الناس عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ والذين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 وَماَا لناَا لا نُؤمنِنُ بالِلهِ وَما ج أَنا مِنَ الحَبّ وَنَقُن وَنَقُمهُ أي يدَخِلَناَا رَبّناَا مَقَوْم الصَّالِح وَماَا لناَا لا نُؤمنِنُ بالِاللهِ وَما ج أَنا مِنَ الحَّ وَنَقُنع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 فَأَسَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا طَالُوا جنات, جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ فَأَسَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا طَالُوا جَنَّات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ فَأَسْعَبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّات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 الذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اولئك اصحاب الجحيم الذين كفروا أولئك أولئك الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا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 وَكُلوا مِنَّا رَزَقَكُمُ اللهَّهُ حَلَلَ قَيبَا وَاتَّقُلله الذي أَنتُم بِهِ مُؤمنِنون وَكُلوا مِنَّا رَزَقَكُمُ اللهَّهُ حَلَلَ قَيبَ وَاتَّقُ الله الذي أَتُم بِهِ مُؤمنِنون اكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ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 كذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون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 أَُهََّينَ آممَنُوا إَِّ مَ الْخَمْرُ وَالْمَيسِرُ وَالْأَن صَابُ وَالْأَزْلَ مُ رجَسُم مِنْ عملِ الشَّيطان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 َهَل الأأَن تُم مُن تَهُ إِ ماَا يُريديدُ الشَّيطَانُواأَ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العدَ وَتَوْبَغْضَأَثِخَمْرِ وَالْمَيسِر وَيَصُددَّكُمْ وَيَصُددَّكُمْ أَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَ ه الأأَن تُم م تَهُ إِ ماَا يُريد الشَّطَانوا أَْ يُوقِعَبَيْنَكُم العدَ وَتَودَغضَاءة الخَمْرِ وَالْمَهسِر وَيَصُدَّكُمْ وَيَسُددَّكُمْ عَن ذِكْر اللهِ وَعَنِ الصَّن ه الأأَن تُم مُ تَهُ وَطِي اللهَّ وَطيعُ وَسُولَ وَحذَرُ فإِن تَوََّتُم فَلَمُ أَنَّ مَا عَ رَسُولِ البَلغُمُبين وَط اللهَّه وَطيعُ وَسُول فإِن تَوََّتُم فَمُ أَنَّ مَا عَلى رَسُولِ البَلغُ الْمُبين وَطعُ اللهَّه وَأَطيعُ وَسُولَ وَحْذَرُ فَإِن تَوَلَّْتُم فَلَمُوا أَنَّ مَا عَ رَسُول البَلغُمُبين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 والله يحب المحسنين ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في ما قصروا اذا ما اتقوا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَمَتَّقُوا وَآمِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب اَمَّا نَعْتَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بالغَيْبِ اَمَّا نَعْتَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بالغَيْبِ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 والله عزيز ذو انتقام يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء فَجَزَاءُ مَنْ قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغًا الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالًا أَمْرُهُ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ فَجَزَاءُ مَنْ مَّثَلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغًا الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيذُوقَ وَبَالًا أَمْرُهُ عَفَا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 ذلك لتعلموا أن الله يعلم مَا في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد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 يععلموا أن اللهَّه شَديدُ العِقابِ وَأَن اللهَّه غَفُور الرَّحيم إعْلَوا أن اللهَّه شَديدُ الععقاب يعلَوا أن اللهَّه شَديدُ الععقابِ وَأَن اللهَّه غَفُور الرَّحيم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 أَولَو كَانَ أَبَ أُهُم لا يَعلممُونَ شَيْئَوْ وَلَا يَحتَدُون وَإذاَا قِيلَ لَهُم تَعَلَ إِلَ مَا أَزَل اللهَّهُ وَإِلَ غَسُونِ قالَاوا حَسبونَا قالوا حَبُونَا مَا وَجددنَا عَلَيْهِ أَبَأَناَا أَولَو كَان أَبَاءُهُم لا يعلممونَ شَيْئَو وَلَا يَحتتَدُون وَإذاَا قِيلَ لَهُم تَعالَ إِلَى م أَن زَل اللهَّهُ وَإلَ رسُولِ قالَاوا حَسبونَا قَاوا حَسبُناَا مَا, قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وَجددنَا عَلَيْهِ أَبَناَا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 إن انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله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 إن انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله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 ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله وَيُقُصمَانِ بِاللههِ إن رتَّبَتُم لا نَشْتَرِي بِهِ سَمَنَوا وَلَكَانَذَا قُرباَ وَلَا نَكْتُ م شَهادَةَ اللهَّ وَلَا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهَِّ إِا إذََّ مِنَ الْآسِنين فَإِنْ عُثِرَ عَى أننهُ مَسْحََّّ إًَا فَآخران يَقُمَان مَقامامَهُماَا فآخَرَانِ يَقُومان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيَقْسِمَانِ فَيَقْسِمَانَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ فإن عثر على انهما استحقا اسما فاخران يقومان مقامهما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان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 لِكَدْ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بعد واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا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 فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروحي القدس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 وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا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 فَقَالَ الَّينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِهذاَا إِلَّا سِحرُ مُبِين وَإِذْ أَو حَْتُ إلَى الحَوارينَ أَن آمِنوا بِ وَبِرَسُونِي قَنُوا آممَن وَشْهَدَ بِأَ نَا مُسلْلِمون وَإِذْ أَو حَْتُ إلىلَى الحَوارينَ أَن آمِنوا بِ وَقاللوا آممَن وَْحَدَبِأَن نَا مُسلِْمونون وَإِذ أَ حَتُ إلىى الحَواارينَ أَن آمِنوا بِ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 قاللَ تَّقُل اللهَّهَ إِ كُتُمْ مُؤمِنِ إقالَالَ الحَوَارونَ يعسَبَنَ مَضَْمَ هل يَستَْطيع رَبّكَأَّ نَزّلَ عَلَْنَا هللْ يََْطيع رَبّكَأَّ نَزِل عَلَن مَا إِذَةً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 قَالَت تَقَبَّلَ اللَّهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا قد أَن قَدْ صَدَّقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا من قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا قد أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا من قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنذل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عيدا تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عيدا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 PAN SUBHANAKA MA YA KOON LI AN AQUL MA LAYS LI BI HAQQ IN KUNT QULTUHU FA QAD ALIMTA TA'LAMU MA FI NAFSI WA LA A'LAMU MA FI NAFSIK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 تعلم ما في نفسي وَلَا أعلم مَا في نفسك إنك أنت علام الغيوب وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أَنَّ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُمْ قُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ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 وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرُتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوُفّيتَ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرَْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ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 هُم عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم قال الله هذا يوم ينفع الصابقين صدقهم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 لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي خَلَقَ السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون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 وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ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 وَهُوَ اللههُ في السموات وَفيِي الأرضِ عَلَ مُسِوَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيعلملَ م تَكْسِبون وَهُوَ اللهَّهُ في السموات وَفيِي الأرضِ عَلَ مُسِرَْكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيعلملَ مَا تَكْسِبون وَماَا تَأتهِم مِن آيَةٍ مِن آياتِ رَبِّهِم إِلاا كانوا عَنْهَا مُِْضين وَماَا تَأتهِم مِن آيَةٍ مِن آياتِ رَبِّهِم إِلاا كانوا عَنْهَا مُِْضين أَدكَزَّبُ بالِالحَبقلََّ ج أَهُ فَسفَ يَأتهِم أَب أماَا كانوا به يتَهزون فَقدد كَزَّبُوا بالِالحَقلََّ ج أَهُ فَسَوفَ يَأتهم أَب أماَا كانوا به يَستَهزئون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 أَهلَكْناَاهُ بذُنُوا بِهِم وَأَن شَأْناَا مِن بعدِهِم مِنْ بعدِهِم قَرْنًا آخَرين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 فأهلكناهم بذنوبهم وأن شئنا من بعدهم وأن شئنا من بعدهم قرنا اخرين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 فأهلكناهم بذنوبهم وأن شئنا من بعدهم وأن شئنا من بعدهم قرنا اخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا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 وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِ لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْذِرَ عَلَيْهِمْ ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون وقالوا لولاء انزل عليهم ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون وقالوا لولاء انزل عليهم ملك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 وللبسنا عليهم ما يلبسون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ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 فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة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 الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم لا ريب فيه يوم القيامة لا ريب فيه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 الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ولهم ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولهم ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم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 قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يصرف عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ المبين من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن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 وهو الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ ۚ أَنَّكُمْ أن أَن مَّعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى ۚ قُل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء, وإنني بريء مما تشركون قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ ۚ أَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَن مَّعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى ۚ قُل لا أشهد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 وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَ بِهِ وَمَن كَذَّبَ فَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 يومَ نَحْشرُهُم جًا ثمُمَّ نَقُون للَّذينَ أشَْكُ أين شركَ أكُم الذيذينَكُْ تُم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 قَّ لَمتَكُونْ فتْنَتهُم إللاا أَنْ قَاالوا واللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّْ مُشِْكِين ثَُّ لَمتَكُمْ قَالُوا واللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنْ مُشْرِكِين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وَإِن يَرَوْنَ كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا وَمِنْهُمْ مَْ يَسْتَمِعُ إلَيْكَ وَجَعللنَا عَلَى قُلُوا بِهِمْ أَكَِّةً أَ يَثْقَهُهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَا وَإِن يَرَ كُ آيَةِ ل يُؤْمنِنُوا بِهَا حتىََّ إِذَا جَاءُكَ يُجَادلونَكَ يَقولُ الذيينَ كَفرَرُوا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 وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَلَْ تَراءِذّ قِفُ عَلََّارِفَقَاالوا يَا لَتَنَا وَلَ تَرَائِذُّْ قِفُعَلًَاَّارِفَقَاالُوا يَا لَتَنَاانُ رَدُّ وَلانُ كَذذِبَ بِآياتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ المُؤمنِن وَلَْ تَرَاءِذُّوقِفُ عَلًَاَّا رِفَقَاوا يَا لَتَنَا وَلَتَرَائِذُّ قِفُعَلًَاَّ رِفَقَاُ يَا لَْتَنَاانُ رَدُّ وَلانُ كَذذِبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْ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 فْبَدَ لَهُمَّا كَوا يُخفُونَ مِن قَب وَلَرُّ لُ لِمَانُهُ عَنْهُ إَِّهُم وَلَردُّ عَدُ لِمَانُهُ عَنْهُ وَإَِّهُم لََذِبُ بَلْبَدَالَهُمَّ مَا كَانُوا يُخْفُونَ بَلْبَدَالَهُمَّ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا عَنْهُ وَإِنَّ هُنَكَ كَاذِبُونَ بَلْ بَدَّلَ لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ بَلْبَدَّلَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَدُّوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ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 قالوا يا حسرتنا على ما ضرقنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ما يزرق قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا, قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا شاء ما يزرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ ألا شاء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون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 ولكن الظالمين بايات الله يجحدون قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقول فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا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 فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وأوذوا, وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِحْرَامُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وإن كان كبر عليك إحراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفطا فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فَلَا تكونن من الجاهلين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 ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكن من الجاهلين انما يستجيب الذين يسمعون انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون انما يستجيب الذين يسمعون انما يستجيب الذين يسمعون وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ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 والَّذينَ كَذذَّبُ بِآياتاتِناَ صُّ وَبُكْمُون ف الظُلُ مَات مَيْ يشَئِلَّهُ يُضْلل وَمَْ يَ شَأْ جَعلهُ علىى صِاتٍ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 قل أَرَأَيْتَكُمْ إن أَتَاكُمْ عَذَابُ الله أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ أَغَيْرَ اللَّهِ تدعون إن انتم صادق قل ارىيتكم إن اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون اغير الله تدعون ان كنتم صادق قل ارىيتكم إن اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدون أغَير اللهه تَدَعون إِن كُ تُم بَل اِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ بَل اِيَّاهُ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ مَا تُشْرِكُونَ بَل اِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم وَخَذْناَاهُ بِالْذَأْسَِ وَضَرضَ إلَ عَهُم ييتَضَّعُون وَلَقدَدَ أْرسَلن إِلَ أُمَ مِنْ مِنْ قَدلِكَ فَاَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ عَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ وَلَكِنْ قَسَتْ قُنُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشيطان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 أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم, فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة أخذناهم داب تان فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِالْعَذَابِ وَكَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ إِنَّهُمْ يَصْدُرُونَ أَلَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أُوبُ وَكَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ إِنَّهُمْ يَفْضُرُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إن أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرًا هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرًا هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا قل ارايتم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فَمَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَمَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ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 قُل لاَ أَقُولُ لَكُمْ عَن بَخَزَائِنِ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنِ اتَّبَعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يستوي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 فَلا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ لَيْسَ لَهُمْ من دُونَهُ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ لعلهم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 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم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 وما من حسابك عليهم شيء فتطردهم, فتطردهم فتكون من الظالمين ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه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 فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلامٌ عليكم فقل سلامٌ عليكم نَفْسِهِ ربكم على مَنْ الرحمة إنه من عمل منكم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ثُمَّ تاب من بَعْدَهُ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُم عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا أَوْ انه من عملكم سوء ان بجهاله ثم تاب ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتاب تَبَارَكَ على عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَنُ إِنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا أَوْ بِجَهَالَةٍ إِنَّهُ مَن عَمِلَ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ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 قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَد ضَلَلْتُ إذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل إِنِّي نُهيتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ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 اللو أنيا بمَا تَستعجونَ بِه لَ قضَ الأمْرُ بَن وَبَنَكُمْ واللهُ أَلَمُ بِظَّالِنينقلُلو أن يا بِمَا تَستَعجونَ بِه لَ قضَ الأأَمْرُ بَْن وَبَنَكُم واللهُ أَلَمُ بِظَّالِنِين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 في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وَماَا تَسْقُطُ مِنْ وََبَةٍ إِللاا يَعَّمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فيِي ظُلمَات الأرْرضِ وَلَا رَتُ بِ وَلَا يَابِسٍ إِللاا فيِي كِتَاب وَلَا رَتُبٍِ وَلَا يَابِسٍ إِللاا فيِي كِتَابٍ مُبِ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 ثُمَّ إِلَيْهِ نُرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يبعثكم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 حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْ رُسُلُنَا تَوَفَّتْ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْ رُسُلُنَا تف رسُلناَا وَهُم لا يُفَرضطُ وَهُوَ القاهِرُ فَوقَعبَادِ وَيُرسِلُ عَلَكُم حَفَظَ حتىَ إذ جَحَدَكُم المَوْوتُ تَوفَّ رسُلناَا تَوَفَُّ رُسُلناَا وَهُم لا يُفَرضطُ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ يردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسب قم مردوا الى الله قم مردوا الى الله مولاهم الحق الا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا تَدْعُونَهُ تَضَرًّا وَخُفْيَةً لئن لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا, تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا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 كل كرب ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب, ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل الله ينجيكم منها ومن لِكَرْبٍ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَو يَلْبِسَكُمْ شَيْئًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يُبْعَثَ عَلَيْكُمْ عذابا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 فَوْطِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شَيْئًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قلن است عليكم بوكيل وكذب به قومك وهو الحق قلن است عليكم بوكيل وكذب به قومك وهو الحق قلن است عليكم بوكيل لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون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 ولكن ذكرا لعلهم يتقون وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ولكن ذكرا لعلهم يتقون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 أولئك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم وعذاب الالم بما كانوا يكفرون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 أولئك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعَ وَإِن تَعْدِلِ كُلُّ عَدْلٍ اللَّهُ أَخَذَ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا وَنُرَدّ على أَعقابِنَا بعد إذهَدَ الله كََّذ كََّذ سوَتُ الشياطينُ فيِي الأرض حيير حَيرانَ, حيران لَ أأَصحابُ يَدُونهُ إلى الهدَتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَنَا دَعُو مَنْ دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا وَنُردد على عقابِنَا بعد إذهَدَ اللهَّ كََّ كََّذ استهُوَتُ الشياطين في الأرضِ حيان حَرَانَ لَ أأَصحابُ إ يدونَهُ إلى الهدَتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ على أَعْقَابِنَا وَنرَدد على أَعقابِنَا بعد إذهَدَانَ اللهَّ كََّ كََّذ سوَتُ الشَّطين فيِي الأررضِ حَيير حَيرانَ, حيران لَ أأَصْحابُ يدونهُ إلى الهدَتن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 وَهُوَ الذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَأَنْ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الحق وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قوله الحق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 وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتْ تَأْتَخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتِتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتِتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إني أراك وقومك في ضَلَالٍ مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وَكَذَلِكَ نُرِي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكذلك نري إبراهيم ملكوت وت السماواتِ وَأَرض وَكَ من الموقين فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآهُ كَوْكَبًا كَذَّبَ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآهُ كَوْكَبًا كَذَّبَ قَالَ أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآهُ كَذَّبَا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَل قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلََّا رَأأَقَمَرَبَزِ وًَا قَالَهَاَا رَبّ فَلََّ أَفَلَ قَالَ لَ إَِّم يَهْدِنِ رَبّلَأَكًُا لََِّم يَهْدِن رَبّ لَأَكََُّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّلِين فَلََّ رَأقَمَرَبَزِ غًا قَالَ هذاَا رَبّ فَلََّا أَفَلَ قَالَ لَ إَّمْ يَهْدنِ رَبّلَأَكًُا لَ إَِّم يَهْدِنِ رَبّلَأَكََُّ مِنَقَومِ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 إِّ وَجهتُ وَجهْهيَ للَِّذ فَقَرَ السَّماواتِ وَالْأَرضحَنفَا خَنفَ وَمَا أَنَ مِنَ المُشرِْتِين وَمَا أَنَ مِنَ المُسْرِكين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 وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالُوا أَتُحَاجُّنَّنَا فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَأَحَجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّون في الله وقد هدان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 وكيف تخاف ما اشركتم ولا تخافون ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون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 أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك, أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك, أولئك لهم الأمن أُنَائِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ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 ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا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 من الصالحين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكل فضلنا على العالمين واسمعيل واليسع ويونس ولوط وكل قد ضلنا على العالمين واسماعيل واليسع ويونس ولوط وكل قد ضلنا على ومن آباهم وذرياتهم وإخوانهم وجت وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا ثَمَّ لَهُمْ مَأْوَى وَمِنْ أَبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ ذالكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ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 فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة اِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ قَتَلَهُ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَانٌ لِّلْعَالَمِينَ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 وَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَانٌ لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدَرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ شَيْئًا قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبُدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَيُلِمُّ تُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ مَذَقْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آلِهَتُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ مَذَقْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ شَيْئًا وَمَن أَنزَلَ الكِتابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آلِهَتُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ مَذَقْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى ومن حولها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 وَمَنْ أأَضْلَمُ مِن نِفْتَرَعَلَى اللهَِّ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُ حَيائِلََّْ وَلَم يُوحَ إلَْهِ شيءَيْء وَمَنْ قَالَ سَأُزِلُ مِثْلَمَا أَن زَلَ اللَّ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ تَبَاسُطُ أَيْدِهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ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 قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنت أنتم تقولون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق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 وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ تَبَاسُطُ أَيْدِهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ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 ما خولناكم وراء اظه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 وَلَقَد جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَنَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَكُمْ أَظْهَرُ وما نرى ماكم شفاءكم الذين دعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وَلَقَد جِئْتُمُونَا فَرَدًا كَمَا خَنَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خُولْنَاكُمْ وَرَاءَكُمْ أَظْهَرُ لَكُمْ وما نرى ماكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إ اللهَّهَ فَالِقُ الحَبّ وََّ وََا يُخْرِرج الْ الحََّ منِن المَيتِ وَمُخْرِرج المَيتِ مننَ الحَي ذَِكُمُ اللهَّهُ فَأََّ تُؤْفَكُون إِ اللهَّهَ فَالِقُ الحَبّ وََّ وََا يُخْرِج الحَيَّ مِنَ المَيتِ وَمُخْرِج المَييتِ منِن الحَي ذَِكُمُ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 ذلكلِكَ تقدير العزيزٍ العلم ثَِق إِصْباحِ وَجلَ الليلى سكنَ وَشَّمسَ وَقَمَرَ حاصْبَن ذَلِكَ تَقدير العزيز العينثَالِقُ إصْباح وَجلَ الليلى سَكنَ وَشَّمسَ وَقَمَرَ حاصْبَن ذَلِكَ تَقدير العزيزٍ العليم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 قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع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 نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نباتا كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان ومن النخل من دانية وجنات وَجََّاتٍ مِن أَحْنَ بِ وَالزَّيتُونَ وَُّمَّ نَ مُشْتَبهه وَغَيْيرَ متَشَابِ أُغُرُوا إ سَمَرِهِ إذَا أَسْمَويَنَّهِ إِ فِي ذَلِكُمْ لآيات لِطَمِ يُؤمِنون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 لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لكم الله ربكم لا اله الا هو لا اله الا هو خالق كل شيء فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شيء وهو على كل شيء وقيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار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 فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها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 وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه وَلِنُ بَيينهُ لِقومين عَمُ وَكَذَلكَ نُصَّفُآياتاتِ وَلَقولُُ دَ رَتَ وَلِن بَيين وَنُبَيينهُ لِقمين عَلَمُ إاتَّ بِعماءُ حَ إِلَكَ مِ الرَبّكَ ل إِلَه إلا هو لا اله إلا هو واعرض عن المشركين اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو لا اله الا هو واعرض عن المشركين اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيضا وما جعلناك عليهم, وما أنت عليهم بوكيل ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيضا وما جعلناك عليهم حفيضا وما انت عليهم بوكيل ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيضا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلَا تَصُبَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبَّ اللَّهُ عَدْوًا فَيَصُبَّ اللَّهُ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلٍّ أم عملهم ثم الى ربهم يرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ولا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا فيصب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا فَيَصُبُّ اللَّهُ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ نَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم